فأثرن به نقعا فحركن بجريهن غبارا فوسطن به جمعا فتوسطن بثوارسهن جمعا من الأعداء إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لمنوع للخير الذي يريده منه ربه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 أفلا يعلم هذا الإنسان المغتر بالحياة الدنيا إذا بعث الله ما في القبور من الأموات وأخرجهم من الْأَرْضِ للحساب والجزاء أَنَّ الأمر لم يكن كما كان يتوهم وحصل ما في الصدور وَأُبْرِزَ وبين ما في القلود من النيات والاعتقادات